أرجح من رأيي الثلاثة لأن معه دليل وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في, ليلة في صبح مجدل يوم النحر قال لما أتاه رجل وقال له يا رسول الله ما تركت جبلا من الجبال إلا وقفت عليه وكان في مزدلفه فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا وذبح كذبيحتنا وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه وكواكفته فقد تم حجه وقرأت أخذ بهذا الأحناف وهو دليل قوي على أن من جامع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول أن حجه صحيح ولكن عليه بدنه أما من جامع بعد التحلل الأول وقبل طواف الإفادة فبالاتفاد أن حجه صحيح ولكن عليه شاد يعني وقف بعرفة وبات بمجلفة ورمى الجمار وحلق رأسه ولكنه لم يقف طواف الإطابة ولبس ثيابه وجامع آله فهذا حجه صحيح باتفاق الأئمة ولكن عليه شاد لأنه جامع قبل التحلل الثاني ولا يصح له لا يكون حلالا تحللا كاملا إلا بعد الإتيام بأربعة الأعمال الرمي والحلق أو التبصير آسف بثلاثه أعمال باثنين من ثلاثة أعمال التحلل الأول بالثلاثة الأعمال الحلق الرمي أولا جمرة العقبة والحلق أو التبصير ثانيا وطواف الافاضه من أتى لهذه الثلاثه فقد تحلل تحللا كاملا واما الهدي لا علاقه له بقضيه التحلل وانما يجب أن يكون في ايام التشريك تبدم او تاخر ثم بقيه المحظورات من اللباس المخير وتغطيه الرأس المخيط للبدن ولو على عضو من أعضاء البدن وهو مخيط فهو محظور المحظورات وتغطية الرأس هذا بالنسبة للرجل ولبس الخفين للرجل والطيب وقص الأبهار وضف الشعر والبباشرة للنساء والصيد والمحظورات تسعة والجماع تسعة محظورات لا يجوز للمحرم إذا دخل في الإحرام أن يتعاطى شيئا منه قول الله عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا كسوق ولا جدال في الحج ورفت الجماعة ومقدماتهم وسئل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث سئل عما يلبس المحرم فأجاب بما لا يجوز أن يلبسه المحرم لانه منحصر، والذي يجوز له لبسه غير منحصر، فأجابه بالثياب والهيئة التي لا يجوز أن يكون عليها المحرم. لا يلبس المحرم القمي القميص، ولا الأمامة، ولا السراويل، ولا شيء ثوبا مسه ورث او زعفران، ذات الروايح الطيبة. وانما المحرم يلبس ثوبين نظيفين ويستحب ان يكونا ابيضين ازار وليده حتى يحل احرامه ويعود الى لبس العاده فاذا كان لا يستطيع لا يجد ثوبين ولا يجد قيمتهما ووجد إذا سراويل جاز له أن يلبسها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وإذا كان لا يجد نعلين ووجد خفين والخف طبعا هو الذي يغطي الكعبين جاز له أن يلبسها واختلف العلماء هل يجب القطع قطع القف حتى يكون أسفل الكعب كالنعال ام انه يجوز لبسه بدون قطع هذا خلاف بين العلماء والذي ينهى رجحانه هو القطع جمعا بين النصين بان أحدهما مطلق والثاني مقيد فيحمل المطلق على المقيد فيقطع الخف من اسفل الكعب حتى يكون كالنعم ومنهم من يرى أن المسألة من باب الناسخ هو فالامر فالأمر بالقطع منشوق والأمر باللبس بدون قطع ناسخ لأنه علم المتأخر من المتقدم فالأمر بالقطع متقدم في المدينة والأمر باللبس بدون قطع متأخر في عرفة فقالوا الاول الأول القطع منشوف وعدم القطع والنادر والمسألة من محل الجهاد فمن يعني رأى فرجح لديه واحد من الأمرأة فلا حرب والعام يقلد العالم وأما بالنسبة للمرأة إحرامها في وجهها بشرط بشرط ألا تكون عند الرجال الأجانب أو تكون في خضم الاجتماع اجتماع الناس في المشاعر وفي الحرم بل عند ذلك يجب أن تغطي وجهها بخمارها الذي هو على رأسها غير أنها لا تلبس البرق ولا تلبس النقاب ولا تلبس القفازين هذه محظورة عليها لا النقاب تلبسه ولا البرق ولا القفازين وفي سائر المحظورات تشارك الرجل الا في اللباس لها أن تلبس ما تشاء تلبس المخيط وتغطي الراس وتستر الوجه وتلبس الشراب في رجليها والخصفين لها ذلك كله وتمتنع من الطيب وقص الاظفار وقص الشعر حتى تنتهي من اعمال الحج كلها فاذا وقع انسان في شيء من المحظورات ارتكب محظورا من المحظورات فعليه فديه والفديه مخير فيها بين ثلاثه اشياء بين ذبح شاة لفقراء الحرم او صيام ثلاثة ايام وتجوز في اي مكان او اطعام ستة مشاكين بثلاثه اصع كل مشكين نصف صاح ولكن في الحرم فهي فدية مخيرة كفدية الاذى دكرة. أدين. هذا هو الكتاب. هو كتاب يا. أيوه، أنا مش موجود عندك عشان أتابع معه. كتابك 18 مكان علوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من السمع أمره قد سبع هداه كم شروط العبادة شروط العبادة ثلاثة الأول صدق العزيمة وهو شرط في وجودها والثاني إخلاص النية والثالث موافقه الشرع الذي أرى الله تعالى أن يدان إلا به وهما شرطان في قبولها أعد الأول صدق العزيمة وهو شرط في وجودها شرط في وجودها لا في وجودها لا الأول صدق العزيمة وهو شرط في وجودها والثاني إخلاص النية والثالث موافقه الشرع الذي أرى الله تعالى أن لا يدار إلا به وهما شطان في قبولها دلوقتي. دلوقتي. تقدم معنا تعريف العبادة وعرفنا بأنها العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله من الاقوال والافعال الظاهرة والباطنة هذا تعريف جامع للعبادة وهل يشترط لقبول العبادة شروط أم لا نعم يشترط لقبول العبادة شروط الجمهور أي الكثير من أهل العلم أنه يشترض لقبول العبادة من الآدد شرطين الشرط الأول الصواب أن تكون العبادة صواب يعني على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بينه للأسر بمعنى كيف توحد الله كما دعا إلى ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام وكما جاءنا بذلك القرآن الكريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين قيما كيف تؤدي الطهاره تؤديها على ما بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله فإن فعلت فالعمل صواب كيف تؤدي الصلاة تؤديها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي تدرس كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وتسمعها من بدئها إلى نهايتها وتصلي مثلها هذا العمل يسمى صواب وهكذا بقيه شعائر الاسلام والايمان والاحسان والحلال والحرام وغير ذلك من الاداب والاخلاق والسلوك هذا الصواب وهو الشرط من شروط قبول العباده اي عباده كانت فرضا أو واجبا او مستحبا ثانيا الاخلاص وهو ان تؤدي العباده ابتغاء وجه الله عز وجل ترجو ثوابه وتخشى عقوبته اي مخلصا لله عز وجل كما في الايه الكريمه وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصا. فأتى بالعبادة وشرط فيها الإخلاص مخلصين له الدين وأي عبادة لا إخلاص فيها لا قبول لها أبدا بهذا جاءت الآيات الكريمات بالأمر بالإخلاص فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين القالب فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا اي لا بد من الاخلاص هذان الشرطان الذي يضاد بالاخلاص الرياء فاذا قدم الانسان عباده لا يريد بها وجه الله وانما يريد بها حجم دمه وسلامه ارضه وماله او قصد من مقاصد الدنيا الدنيئه فعبادته مردوده عليه كما فعل المنافقون والرياء كسبان الرياء يحبط العمل ولا تقبل معه العباده ونوع من الرياء ينقص الثواب وهو ما يطرع على الانسان كان يكون الباعث له على العمل ابتغاء وجه الله فيطرع عليه شيء من العجب او الاحسان في العمل من اجل نظر الناس إليه او ليقول الناس عنه انه يفعل كذا وكذا هذا ينقص الثواب كثيرا أما اذا كان الباعث على العمل من اجل الناس فإذا خلى انتهك محارم الله وترك فرائضه فهذا لا يقبل منه عمل أبدا إذن عرفنا جمهور أهل العلم على ان العبادة من العابد لا تقبل إلا إذا توفر فيها الشرطان الشرط الأول الصواب والشرط الثاني الإخلاص هذا باتفاق وباجماع مجاد بعض العلماء وجود العزيمة أي العزيمة على العبادة وجود النية والعزيمة على العبادة أشكال في الأول قال الأول صدق العزيمة صدق العزيمة يعني أن يكون عاجما على فعل هذه العبادة في ذلك وزاد بعضهم شرطا آخر وهو صحة الاعتقاد فتكون على هذا الشروط أربعة صدق العزيمة وصواب العمل والإخلاص فيه وسلامة الاعتقاد ومن العلماء من يرى بأن صحة الاعتقاد داخل في الصواب وهو صحيح هذا فيما يتعلق بشروط العبادة التي يجب أن يحرص المسلمون والمسلمات على العناية بها أي عبادة كانت ظاهره أو باطل نعم قال ما هو صدق العزيمة وترك التكاسل والتواني وبدل الجهد بأن يصدق قوله بفعله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون تبوا مقتل عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون هذا بيان لصدق العزيمة الذي قدمه وجعله شرقا من شروط قبول العمل أن يترك الإنسان التكاشل في العبادات والتسويف حتى يخرج وقتها أو تفوت بل عليه أن يراعي العكس يبذل جهده ويؤدي كل عبادة في وقتها وعلى الوجه الذي أمر الله عز وجل أمر رسوله عليه الصلاة والسلام وأن يكون صادقا في أقواله وأفعاله أما إذا خالفت أفعاله أقواله فإن الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مكت عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون يعني يعلم الشيء الإنسان ويقول طولا ولكن لا يطبق اقواله بعمله وهذا نفس كبير على الانسان بل يجب عليه أن يكون مطبقا لأقواله بأفعاله وأعماله. نعم. ما معنى إخلاصه؟ هو أن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة ابتغاء وجه الله تعالى قال الله عز وجل وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هنا وقال تعالى وما ل أحد عنده من نعم ذي ذا إلا ابتغاء وجه ربه تعالى وقال تعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا وقال تعالى من كان يريد حرب الآخرة نزد له في حربه ومن كان يريد حرب الدنيا نؤتيه منها وما له بالآخرة من نصيب وغيرها من الآيات النية شرط في قبول كل عبادة النية التي محلها القلب شرط في قبول العبادات وكل عمل بدون نية لا يقبل ولا يصح لهذه الآيات الكريمات ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ومحلها القلب محل النية القلب لا يتلقف بها الإنسان لا عند الوضوء ولا عند الصلاة، ولا عند الزكاة، ولا الكفارات، ولا القراءه لا يتلفظ بها، فيقول اللهم اني نويت أن أصلي كذا وكذا، لا فرضا ولا نفلا. أو اللهم اني نويت أن اتوضا لصلاتي، لا حاجة إلى التلفظ بالنيه بل هو بدعة من البدع. إذن محلها القلب. وهذا الشرط الذي ذكره الشيخ مستقلا هو داخل في شرط الاخلاص لأن الآيات التي استدل بها هي دليل على وجوب الاخلاص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وما لأحد عنده من نعمة تجزى هذه الآية في أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي كان يشتري العبيد الضعف فيعتقه لوجه الله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى نزلت لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وهكذا الآيات التي بعدها كلها دليل على وجوب إخلاص النية في كل أمل من الأعمال نعم ما هو الشرع الذي أمر الله تعالى الا يدان إلا به هي الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام قال الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى غير دين الله يبغون ولو أسلم من في السماوات والأرض طوع وفرى وقال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سدها نفسه وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا يقبل منه وبالآخرة من الخاسرين وقال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وغيرها من الآيات هذه الآيات الكريمات كلها تذل على وجود الاعتصام بدين الإسلام والالتجام به دين الإسلام الذي ارطماه الله عز وجل لهذه الأمة وقال إن الدين عند الله الإسلام فلا يقبل من أحد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من العرب ولا من العجم لا من اليهود او النصارى أو غيرهم لا يقبل من أحد عباده إلا أن يكون يعبد الله بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسلم فمن فعل ذلك فقد ومن ادعى بانه يعبد الله بعباده على غير الاسلام كاليهود والنصارى الذين يدعون بأن عندهم كتب سماويه وانهم اهل اديان سماويه وهم كذبوا في ذلك لأنهم لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فعبادتهم باطله وهم من أهل النار إن ماتوا على عبادتهم الباطلة ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم والله بعثه للناس كافة العرب والعجب واليهود والنصارى كل مخلوق بل إلى عالم الإنس والجن كما قال سبحانه قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً وقال عز وجل وما أرسلناك إلا كافه للناس بشيرا ونذيرا وقال سبحانه تبارك الذي نزل الفرقان على أبده ليكون للعالمين نذيرا هذا هو القول الحق فبطلت دعوة اليهود والنظارة بأنهم أهل أديان سماوية وبطل قول من تشبه بهم من المسلمين فقال بحرية الاعتقاد وحرية الأديان وهذا قول باطل ليس لاحد حرية أن يختار لنفسه الدين الباطل ويترك دين الحق ليس له حرية بل هو ملزم بالدين الحق وهو دين الإسلام ومنهي عن الأديان الباطلة كاليهوديه والنصرانيه والمجوسيه والوثنية وأي نحله من النحل لا يجوز ولا عذر لهم وفي الحديث يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي او نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار هذه شهادة نبوية صادقة عادلة فبطل دعوة من يدعي حرية الأديان وحرية الاعتقاد في فيما يتعلق بحرية الاعتقاد وجه من الوجوه يصح ان يقال وهو أن من كان من اليهود أو النصارى في دولة الإسلام وأبى أن يعتنق الإسلام فإنه يبقى على عقيدته اليهوديه والمصراني ولا يجبر اجبارا لأنه إما ذمي وإما مستأمن وإما معاهد لا يجبر لكن مع هذا لا يحكم له بصحة عقيدته بل يبين له بأنه على باطل وأنه على ضلال وأنه اما على عقيدة اليهود والنصارة فهو من أهل النار خالدا فيها مخلدا اما كون يعني يقال بحرية الأديان من أراد أن يعتنق دينا من الأديان له ذلك بعد بعتة النبي صلى الله عليه وسلم فهذه دعوة كاذبة باطلة لا يجوز تصديقهم أبدا إذا وجد يهودي أو النصراني دعي إلى الدخول في الإسلام فإما أن يدخل في الإسلام ويؤمن برسول الإسلام والقرآن والسنة وإما أن يابا فيموت كافرا قال النبي عليه الصلاة والسلام لو كان أخي موسى حيا ما وشعه إلا أن يتبعني ولما رأى صلى الله عليه وسلم في يد عمر بن الخطاب صحيفة من التوراه فيها مواعظ وحكم أنكر عليه وزجره قال ما هذا ابن الخطاب ألم آتيكم بها بيضاء نقية أم متحوكون فيها فألقاها اذا فيما أوحى الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجميع أمم الأرض بعد بعثته فيه, فيه الكفاية وهو المفروض عليهم وغيره لا يجوز لأحد أن يتعبد الله به ابدا قال عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم أي دين الإسلام وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ولم يكن اليهودية ولا النصرانية ولا غيرها قال ورغيث لكم الإسلام دينا قال عز وجل ومن يفتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من القاتلين فلن يقبل منه فبطلت دعوة اليهود وبطلت دعوة الكتاب الذين قالوا بحرية الأديان وحرية الاعتقاد وقد اعتبرها هيئة كبار العلماء رد لمن يدعي ذلك انه سلك مثلك الرده عن الإسلام اذا قال بانه يصح للانسان أن يختار اي دين يريد يهوديه او نصرانيه او وثنيه او اسلام كل ذلك باطل العلمانيه معروفه العلمانيه هي ترك الشرع ترك الامل بشرع الله والاخذ بقانون الجاهليه ترك الأمر بشرع الله عز وجل واعتبار ان الناس احرار فيما يقدمون ويؤثرون ويفعلون ولا يلزمهم أن يحكموا شرع الإسلام قالوا إلا في الأحوال الشخصية يعني الأنتحاء والطلاق والبيراث ونحو ذلك وأما بقيه الأشياء فهم أحرار هذه لا تجوز مبدأ هدام لهم ولا نعم ما دام دولة الإسلام تقبله بشروط أنه لا يظهر ثنيشا ولا يظهر دينه ولا يدعو إليه ولا لا ب لا مانع أن يكون في دولة الاسلام الإسلام يهودي أو نصراني لا مانع لا, لا بحسب بحسب ما يراه ولي الأمر بحسب ما يراه ويقرره ولي أمر المسلم مدة طويلة أو تنصر لا حرج. وهؤلاء الذين يقولون بكسل في السعودية وفي الدول الخليج وكذا وكذا هؤلاء جهال لا يعرفون الفتوح والامريكان لا بد من كسلهم لأنهم كفار. مختلف إنهم كفار لكن من الذي أذعبت لهم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لا يريح رائحة الجن لأن السلطان سلطان المسلم أعطاه وأمنه في دولة الإسلام على شروط أنه لا يحذف كنيسه ولا يرفع شعارهم ولا يخالف ولا يقيد للمسلمين إنما هو في مصالح خاصة دينوية وبقاء في ديار الإسلام فيه مصلحه وفيه دعوة لعله يوما من الأيام يسلم يدخل في الإسلام فيكون الوالي قد كسب أجرا ومن دعاه قد كسب أجرا ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم للغلام اليهودي الذي كان يخدمه فمرض اليهودي فزاره النبي صلى الله عليه وسلم زاره وهو مريض فعرض عليه الإسلام قال له أسلم فنظر إلى أبيه كالمستشير قال له اطع أبو الكاسب فشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله فخرج النبي صلى الله وسلم وهو مستبشر قال الحمد لله الذي انقذه من النار أما لو مات على يهوديته فهو من أهل النار رجاء بالله هذه من الفوائد والمصالح ولما جاءت حرب الخليج التي فتح بابها قدام حسين قصان الله شره وشر أمثاله كثير من اهل العلم بالرياض ذهبوا للأفواج الأمريكيين للجنود ذهبوا معهم مترجمين ودعوهم إلى الإسلام دخلوا معهم ودعوهم الى الاسلام فكان الدخول في الإسلام منهم يسر دخلوا مئات في الإسلام ولما دخلوا في الإسلام وانتهت المعركة أخذوهم وذهبوا بهم العمرة اعتمروا وبألموهم تعاليم الإسلام هكذا دين الإسلام كل شكم ورحمة وهو دين قتل والشيء والسئصان للناس ولو كان كفتارا فضل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهذا قال ابن مأجة رحمه الله باب ما جاء في, في إذا أخروا الصلاة عن وقتها قال عدنا محمد المصباح أبو بن الصباح قال أنبعنا بكر بطي بن عبيش بن عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم تتركون أقواما يصلون الصلاة لغير وقتها بين أدركتموهم فصلوا في بيوتكم للوقت الذي تعرفون ثم صلوا معهم واجعلوها سبحة والحديث حزن صحيح ولحد محمد بن بشار ولحد محمد بن جعبر ولحد لنا شعبة الأبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامد عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل الصلاة لي اقتها لأن يصلي بهم فصلي معهم وقد أحرزت صلاتك وإلا فينافلة الله والحديث صحيح قال حدنا محمد بن بشار قال أبو أحمد قال حدنا سبيان بن عبينا عن منصور عن هلال بن يساق عن أبي المذنى عن أبي عن أبي عن أبي أبي بمرأة عبادة بن الصامت يعني عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكونوا مرأة تشغلهم أشياء يؤخرون الصلاة عن وقتها فاجعلوا صلاتكم معهم ذا والحديث صحيح هذه الأحاديث كلها فيها بيان لجملة من الأحكام المهمة الحكم الحكم الأول وجوب الصلاة وجود فعل الصلاة في وقتها وأول الأوقات أفضل من أوسطها وآخرها فالظهر مثلا إذا دحظت الشمس يعني إذا دالت فذاك أول الوقت أفضل الصلوات فيه إلا ما كان في شدة الحرب فالإبراد سنة وصلاة العصر كذلك إذا كان ظل الرجل كطوله وصلاة المغرب إذا وجبت إذا غربت وصلاة العشاء في جماعة في وقته وإذا كان لا يخشى أن تفوته الجماعة فتأخير تشاء إلى نص الليل أفضل وأما الصبف عند طلوع الفجر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلب فالشاهد أن الصلاة على أول وقتها هو الأمر المفروض على المسلمين ذكورا واناثا ثانيا في هذه الأحاديث بيان النهي عن شق عصى المسلمين والتشهير بأمرائهم ومفارقتهم لذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم وهو من معجزاته أنه سيأتي أمراء تشغلهم أعمال فيؤخرون الصلاة وفي روايه يميتونها حتى آخر الوقت تكاد أن تخرج عن وقتها قال النبي صلى الله عليه وسلم للأمة صلوا صلاتكم في بيوتكم شف ولم يكن في المساجد لأن الامراء كانوا هم الذين يؤمون الناس فإذا أتى الأمير وقد صلى الناس أذن المؤذن واقام الصلاة وصلوا كأنه يشعر بأنه لا قيمة له وأن الناس ليسوا تحت ولايته وفي طاعته فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يصلوا في البيت في أول الوقت. فإذا جاء الأمر إلى المسجد الذين يصلون بالناس فليأتي الناس يصلون معهم خوفا من أن يساء بهم الضن لا يخرجون فيساء بهم الضن ويلحقهم العقوبة فيحصل انفصام وانفصال بين الراعي والرائية فدائما الإسلام يعني ينهى عن شك العصا وعن التشهير بأمراء المسلمين وملوك المسلمين ورؤساء المسلمين صلوا الصلاة في بيوتكم فإذا جاء الوالي الذي يسل بالناس فصلوا معه وتكون لكم سبحة أي نافلة وأما الصلاة المفروضة فقد اديتموها ولم يأمرهم بشد العصا ولم يسمح لهم ان يذكروا مسالب أمير او يشهروا به او انه لا يصلي الصلاة على وقتها مع فتش باب النصيحه لمن يحسنها للوادي من المقربين ومن اهل العلم ومن اهل الحكمه هذا امر مطلوب اما يعني كل من قام يريد ان ينصح يجف على المنبر ويقول فعل الامير كذا وفعل القاضي كذا وفعل الملك كذا هذا من الصلف ومن سؤل الحكمة التي لا تعود على الناس الا بالمضار إذا خاط الرجل الإذار ليكون شكله كالفوطة فهل يعد مخيطا أمان النبي صلى الله عليه أمان أنه يشمل فتح القميس والبرانس والسراوين هو هذا يرى بعض العلماء أن ما يشم بالبكة يعني مخيط من أعلى مخيف من أعلىه مفرج من أسفله يرون بأنه لا يلحق بالمخيف لكن ألا الذي يظهر لي بأنه مخيف ومشيط بالبدن فلا بد أن يكون اجار وردا ولا تستعمل هذه الذكاء نعم يقول السائل معلوم أن الرمي لا يفنى إلا في اليوم الثالث فهل يكون الرجل متحلل التحلل الثاني إذا رمى وقصر وقصر ويجوز له الجماع وطافه وسعى طافه, طافه وسعى إن كان عليه سعى إذا أكمل ثلاثة أعمال رمى وحلق أو قصر وطاف بالبيت إن كان عليه سعى طافه وسعى يكون وقت تستحلل تحللا كاملا وإن بقي عليه رمي الجماع فلا مانع من أن يجامع أهله ويعمل اعمال حلال لا حرب الله عليكم يقول السائل يقول بعضهم أدام الإسوان المسلمين يصلون ويصومون فلماذا هذه الثفرق والتحزم نعم إذا كان صاحب لا تقري من دائرة الإسلام ينكر عليه ويدعى لأن البدعه ضد السنة فهو مستكب إثم عظيم لا يخرج من الإسلام ومن هنا وجب مجاهده أهل البدع بدعوتهم إلى الحق والاعتصام بالسنة وترك البدعه لما يترتب عليها من اللوازم والأضرار فإن ابى إلا أن يبقى على بدعته وينشرها في الناس فإن موقف السلف معلوم يهجرونه ولا يسلمون عليه حتى يرجع إلى الحق لهم الحد في ذلك وهجره ليس له حد محدود بل ما دام مبتدعا فهو أدو للسنة والمسلمون أهل السنه يجب أن يعتصموا بالسنة ويرفضوا البدعة رحم الله ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول إن أهل البدع يتمنون موتي ذلك لأنه يؤتى إلي بالبدع من المشرق او المغرب فأبسمها بالسنة لذلك المبتدع دائما عدو لاهل السنة ويتمنى موتهم وزوالهم من فوق الأرض وإنما يقولون هذه المقالة من باب التلبيس على الناس كل الناس مسلمون وإذا كان مسلم ومرتكب بدعه به أكبر من كبائر الذنوب أو مرتكب كبائر الذنوب من فساد في الأرض فهل يطر على ذلك أو يهجر ويزجر ويؤذر ويرى ابن تيمية رحمه الله أن بالوالي مسلم أن يعذر المبتدع الداعي إلى بدعته ولو بقطع رقبته ومن فعل حصل لما ابتدع الجعد بن درهم القول القول بخلق القرآن ونفي الصفات وراجعه العلماء وهو من أهل الحديث ابى أن يتراجع ذبحه الأمير في عهد الدولة الأموية خالد الكثري ذبحه يوم الأضحى خطب الناس وقال لهم ضحوا أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضحب الجعد بن درهم فإنه زعم أن الله لم يتخل إبراهيم قليلا ولم يكلم موسى تكليما ونزل وذبحه وهو من جملة المسلمين يدعي بأنه مسلم وأنه من أهل العلم لكن أبع أن يترك هذه البدعة ودع الناس إليها واعتنق المذهب الجهم الجهم لصفوان وبعد بشر المرسي وانتشر مذهب التجهم حتى لحق بها أقوام في هذا المذهب الردي وكذا الاعتزال والإخوان المسلمون أهل بدع متعدده ومن أشهرها أنهم دعاة إلى خلافة و... والي وهم في دولة مسلمه فان يقولوا لا بدون الدعوه الى خلافه قالوا قالوا له اذا اتيتم بالخليفه الان وانتم في دوله اسلاميه لها والي مسلم ونواب في الارض وتحكم شريعه الاسلام ما حكم الشرع في من في الوالي والامام والخليفه الذي تاتون به الحكم معروف من جاءكم وأمركم جميع على رجل فابتلوه كائنا من كان ولو كان فاضلا والوالي الحالي مصبول ثم مواقفهم أروف من العلماء يبغضون العلماء السائلين على نهج السلف ويبغضون من ينكر عليهم او ينتقدهم في أخطائهم هذا واضح معلوم منهج إخوانية فذلك تعصبهم على الباطل والإمارات فيما بينهم هذا أمير على فرقة وذاك أمير على فرقة وذاك والتنظيم السري في دولة مسلمة تنظيم سري هذا قال فيه عمر بن عبد العزيز رضي رحمه الله إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم دون عامتهم فاعلم أنهم على تأسيش ظلالة فنعرف اعرف الاخوانيه اهل التنظيم السري لا يطلع على لهم كتبهم الخاصه ولكن يلبسون على الناس كلنا مسلمين لتلبيس المسلم هو الذي يستسلم لشرع الله واذا وقع في خطا ونبهه اهل العلم على خطئه يرفض الخطا وياخذ الصواب يرفض البدعه وياخذ السنه يأخذ الحق ويرفض الباطل أما هكذا يلبسون على الشباب المساكين ويلعبون عليهم بالرحلات والخلويات والتمثيليات الكاذبة والاناشيد ويحرموهم يعزلوهم عن طلبه العلم الذين ينشرون الفتح الإسلام. هكذا إلى الله من أفعالهم ومنهم جماعة التبليغ جماعة سائر في الآفات بدون علم والداعي إلى الله يجب أن يكون أول صفاته أن يكون من أهل العلم طبعا. تقول السائل هل وسائل الدعوة توقيفية أم لا وسائل الدعوة توقيفية نعم يعني ندعو كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون من بعده وأئمة العلم هذا معنى التوكيد وليس كل من أراد أن يدعو سلك مسلكا من المسالك يزعم بأنه طريق صحيح فهؤلاء الآن الذين يدشعوا يفجرون ويكفلون ويكفرون يزعمون أنهم دعاة فهل طريقتهم التي سلكوها طريقه صحيحة ولا طريقه مرفوضة تكفل الناس وتكسير الأمة فكام محكومين وفعل الفشاد في الأرض بحجه أنهم يريدون إكامة الشرق هذا كل باطل كله باطل فالتوقيه وسائل الدعوة وغاية الدعوة توكيفيه يعني ننهج منهج الرسول في دعوته تعليم الخلق ودعوتهم إلى الله ووعظهم وإرشادهم ونصائحهم فإذا دعا داع الجهاد في سبيل الله رايه الجهاد لا تسمع لكن إذا توفر شروطه وانتفت موانعه وقام الوالي المسلم قام الرأي معه هل تكون التسمية أو متى تكون التسمية قبل الوضوء وهو في الحمام عند دخوله لعملية الوضوء عند دقوله لإرادة عملية الوضوء بعد الاستنجاء وبعد كل شيء يخرج خارج الحمام ثم يسمي ويدخر محسن الله إليكم يقول سائر عندنا في مسجدنا انحلاف عن القبلة ومن الشباب من يقول انه قليل ومنهم من يقول انه كثير حيث ان بعض الشباب يصلي بالخراف القليل وبعضهم بالخراف كثير ونحن خائفون لأنفسنا بين الشباب وما على كل حال استقبال القبله شرط من شروط صحة الصلاة وعلى المسلمين في الآفاق أن يجتهدوا والذي لهم الاجتهاد هم أهل ولا ولابد من استعمال الوسائل التي يتم بها الاجتهاد الله يعني أما ما يفعله العوام من بناية المساجد الشعبية بدون فهم ولا علم لا يجوز لا يقلدون فلا بد من أهل الخبرة واستعمال الوسائل في هذا الزمان ومنها البوصلة هذه التي هي الحمد لله الاعتماد على الله ثم عليها كغيرها والظلال والرياح والنجوم والشمس والقمر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرك والمغربي كبلا وتحروا ويجب التحري كما قال الإمام أحمد ويجب التحري أي تحري الوسط والله عز وجل وحيثما كنتم فولوا يوهكم شطره أي جهة البيت فإذا علم الإنحراف لا يذن الناس أن يصلونهم منحرفون القبل لا إلى الشرق ولا إلى الغرب نعم يقول السائل هل يجوز دفع المال من أجل الخروج من العسكرية؟ ثالثاً فيها حلق لا لا طاعة ليمخلوق في مأزية الخالق ولو كان من الولاد لا يطاع بحيث لا يجوز للجندي من أجل الجندي أن, يحلق أن يطيع الوالي في حلق بلي ابدا أبداً بل يخرج ويطلب الرزق من طرق الحلال. ويبتدي بنفسه من ماله لا حرام نعم يقول السائل هل يجوز اعطاء الصاكه الصيام مالا وهل يجوز اعطائها لعائلة واحدة فقط علما ان هذا وقع في نطاق كفاره شيء الصيام مالا أي صيام لا ينهى في كف أو او او إن أراد يعني من هو عاجز عن الصوم الكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يعطي طعاما ولا يعطي نقودا ومن أعطى نقودا فعليه أن يعيد كفاره ويعطي طعاما نعم يقول السائل هل من قرأ حرف الله في صورة ساتحة بنطق حرف الله هل قرأته صحيحة وكيف أنت كل الحرفين إذاكم الله خيام هذه لا يفضل لها الا المتخصصون في قراءه القران التمييز بين نصب الضاد والظاء الضاد مما يلي الابراص والظاء من طرف اللسان فكثير من الناس يقرأون ولا الضالين بالظاء واختلف العلماء هل قراءته صحيحة ولحن ولحن يحيل المعنى فتكون قراءة صلاة باطلة او انه لتجارب الحرفين من حيث المخرج لا يضر مع النقص طبعا تكون الصلاة صحيحة هذا هو الذي يترجح ان الصلاة صحيحة ولكن النقص حافظ الانسان ان يعالجا النطق النطق بهذه الآلة حتى يفرق بين الضاد وبين الضاء. فيقول ولا ضالين ولا يقول ولا ض ضالين من طرف اللسان. هذا بالتمرن وحده لنفسه أو مع أخيه مع من هو عنده علم هذا. يعني تعال يا ضروب تعال نحب بشي؟ بيت كثير ها؟ كثير لا مو أعلم مشان تبي بالله رجعة هذا عشان نعم. سؤال واحد أصلاً إذا جامع الرجل زوجته وهي من غير عند ظلم منه أنه أنها طهرت ضمن الحكم وإذا جامعها متعنداً فمن الحكم أيضاً استغفر الله ويتوب إليه أرجوكم أنه يستغفر ويتوب من جامعه في عليه الطيب والاستغفار صلى الله عليه وسلم على نبينا ونحتفظ بالباقي